أيها الأخوة المؤمنين السلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحية من عند الله مباركة مطيبة ينبعها عطر النبوة ينبعها أريد بيت النبوة نبعث بها إليكم من هذه الرحابة الطاهرة من هذا المنطقة التاهر من رحاب الحسيب النسيب وكيف لا يكون حسيبا وهو ابن بنت فاطمة الغراء بنت رسول الله وأحد بناته إليه وكيف لا يكون نسيبا وهو ابن علي ابن أبي طالب كرم الله وقفه ورد وتعالى عنه بسم الله وبركاته عليكم أهل البيت أيها الأخوة وإنهاني تحية لكم في هذه اللحظات المباركة والتي نستطيع بها يوما جديدا من أيام هذا الشهر الحضير تحية لكم في هذه اللحظات وقد أثر عدفنا البقاء أسرع بلشنا خطاه نحو الرحيل، أسرع بلشنا خطاه نحو المغيب، أسرع بلشنا خطاه نحو الانتهاء، أسرع شهر رمضان إلى الزوال، فنستحلفك بالله يا شهر الصيام. يا شهر الخبر وشهر البركة وشهر القرآن نستحفك لله أن تشهد لنا ما علينا وأن تكتب أسماءنا في قائمة الفائزين بجائزتك حتى ندخل الجنة من باب الريان وحتى يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا. صحية لكم إخوة الإيمان لنحن نودع هذا البيت الكريم، الذين اتحلقوا بالله أن يكون فقلا في نيزاننا يوم القيامة فإننا من فقلت موازين فهو في عيشة راضية ومعافضك يا رمضان ومعافضك يا رمضان إن شهدناك في العام المقبل إن شاء الله لنكونن من الأوفياء ولنكونن من الكرماء القرماء لنقبلك ولنكونن من العارفين بصديق الله الإخوة المؤمنين تعالوا بنا ونحن نضع هذا الضيف الكريم العزيز الغالي على نفوسنا نستمع ومنصق ونتدبر ما يتلوه علينا قارئنا هذا الصباح القارئ الشيخ شعبان عبد العديد الصيام حوظ الله من الشيطان الرجيم Thank <laughs> you. ابرق الارض قد يأذن ابي. non fue قالوا علينا بل ما دخلوا علينا قالوا يا غلادي ذم إِنَّ اللَّهَ لَا يَجِدُ الْمُتَفَرِّطِينَ وحكمت اوهاته ثم اصلت من لبا حكيم حبيب قوله الحق ليعظه الصدق له حلاوة تعالى به وحده الله من اكتبع ربوانه سبل السلام وهكذا أيها الأخوة المؤمنون وبهذه المعاني قيمة وبهذه المعاني الثانية وبهذا القفص الحق عشنا مع تلاوة هذا الصباح المباركة التي تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصلاب. لما توثر له من سورة يوسف ونقلناها لكم من نسجد مولاد عام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه